اجعل الالهه الها واحدا ان هذا لشيء عجاب اجعل هذا الرجل الالهه المتعدده الها واحدا لا اله غيره ان صنعه هذا لغايه في العجب وانطلق الملا منهم ان واصبروا على الهتكم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 ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق ما سمعنا بما يدعونا إليه محمد من توحيد الله فيما وجدنا عليه اباءنا ولا في ملة عيسى عليه السلام وما ذلك الذي سمعناه منه إلا كذب وافتراء أُنزل عليه الذكر من بيننا، بل هم في شك من ذكري، بل لم ما يذوق عذاب. أصح أن ينزل عليه القرآن من بيننا ويخص به، ولا ينزل علينا ونحن السادة الكبرى؟ بل هؤلاء المشركون في شك مما ينزل عليك من الوحي ولما يذوقوا عذاب الله فاغتروا بامهالهم، ولو ذاقوه لما تجاسروا على الكفر والشرك بالله والشك فيما يوحى إليك أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب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 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب هؤلاء المكذبون بمحمد صلى الله عليه وسلم جند مهزوم مثل من سبقه من الجنود التي كذبت رسولها كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد ليس هؤلاء المكذبون أول مكذب فقد كذب قبلهم قوم نوح وكذبت عاد وكذب فرعون الذي كانت له أوتاد يعذب بها الناس وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب وكذبت ثمود وكذب قوم لوط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 إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والاشراق إنا سخرنا الجبال مع داود يسبحن بتسبيحه إذا سبح آخر النهار وأوله عند الإشراق والطير محشورة كل له أواب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 خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا, فحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط إذ دخل على داود فجأة فارتاع من دخولهما عليه فجأة بهذه الطريقة غير المألوفة للدخول عليه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 وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وظن داود انما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا واناب فحكم داود بينهما وقال مخاطبا صاحب الدعوى لقد ظلمك اخوك حين سالك ضم نعجتك الى نعاجه وان كثيرا من الشركاء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 فغفرنا له ذلك وان له عندنا لزلفى وحسن مآب فاستجبنا له فغفرنا له ذلك وإنه عندنا لمن المقربين وله حسن مصير في الآخرة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 ويتفكروا في معانيها وليتعظ به أصحاب العقول الراجحة النيرة ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب ووهبنا لداود ابنه سليمان إنعاما منا عليه وتفضلا لتقر عينه به نعم العبد سليمان إنه كثير التوبة والرجوع إلى الله والإنابة إليه إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد أذكر حين عرضت عليه عصراً الخيول الأصيلة السريعة تقف على ثلاث قوائم وترفع الرابعة فلم تزل تعرض عليه تلك الخيول الأصيلة حتى غربت الشمس فقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب فقال سليمان اني اثرت حب المال ومنه هذه الخيل على ذكر ربي حتى غابت الشمس وتاخرت عن صلاه العصر ردوها علي فطفق مسحم بالسوق والاعناق ردوا علي هذه الخيل فردوها عليه فبدا يضرب بالسيف سوقها واعناقها ولقد فتن سليمان والقينا على كرسيه جسدا ثم اناب ولقد اختبرنا سليمان وألقينا على كرسي ملكه شيطانا متمثلا بإنسان تصرف في ملكه مدة قصيرة ثم أعاد الله لسليمان ملكه وسلطه على الشياطين قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي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 والشياطين كل بناء وغواص وذللنا له الشياطين يأتمرون بأمره فمنهم البناءون ومنهم الغواصون الذين يغوصون في البحار فيستخرجون الدر منها وآخرين مقرنين في الأصفاد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 وشراب. فقلنا له اضرب برجلك الأرض فضرب برجله الأرض فنبع له منها ماء يشرب منه ويغتسل فيذهب ما به من الضر والأذى ووهبنا له أَهْلَهُ ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وأعطيناه أهله وزدناه عليهم مثلهم من البنين والحفدة رحمة منا به وجزاء له على صبره وليتذكر أصحاب العقول الراجحة أن عاقبة الصبر الفرج والثواب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث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 فأخذ بحزمة شماريخ فضربها بها انا وجدناه صابرا على ما ابتليناه به نعم العبده إنه كثير الرجوع والإنابة إلى الله واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب اولي الايدي والأبصار واذكر أيها الرسول عبادنا الذين اصطفيناهم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 وهي إعمار قلوبهم بذكر الدار الآخرة والاستعداد لها بالعمل الصالح ودعوة الناس إلى العمل لها وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار وإنهم عندنا لمن اصطفيناهم لطاعتنا وعبادتنا واخترناهم لحمل رسالتنا وتبليغها للناس واذكر إسماعيل واليسع وذالكفل الكفل وكل من الأخيار واذكر أيها النبي إسماعيل ابن إبراهيم واذكر اليسع واذكر ذالكفل الكفل عليهم بأحسن ثناء فهم أهل الله وكل هؤلاء من المختارين عند الله المصطفين هذا ذكر وَإِنَّ للمتقين لحسن مآب هذا ذكر لهؤلاء بالثناء الجميل في القرآن وإن للمتقين بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه لمرجعا حسنا في الدار الآخرة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب هذا المرجع الحسن هو جنات إقامة يدخلونها يوم القيامة وقد فتحت لهم أبوابها احتفاء بهم متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين على الأرائك المزينة لهم يطلبون من خدامهم أن يقدموا لهم ما يشتهونه من الفواكه الكثيرة المتنوعة ومن الشراب مما يشتهونه من خمر وغيرها وعندهم قاصرات الطرف أتراب وعندهم نساء قاصرات أطرافهن على أزواجهن لا تتجاوزهم إلى غيرهم وهن مستويات في السن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 لجزاء مغايرا لجزاء المتقين فلهم شر مرجع يرجعون إليه يوم القيامة جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا الجزاء هو جهنم تحيط بهم ويعانون حرها ولهيبها لهم منها فراش فبئس الفراش فراشهم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 لا تلتفتون إليه ما كان لي من علم بالملأ الاعلى إذ يختصمون ليس لي من علم بما كان يدور من حديث بين الملائكة بشأن خلق آدم لولا أن الله أوحى إلي وعلمني إن يُوحَى إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ إِنَّمَا يُوحِي اللَّهُ إِلَيَّ مَا يُوحِيهِ لِأَنِّي نَذِيرٌ لَّكُمْ مِنْ عَذَابِهِ بَيِّنَ النَّذَارَةِ إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين أذكر حين قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين وهو آدم عليه السلام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 والحق أقول قال الله تعالى فالحق مني والحق أقوله لا أقول غيره لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين لأملأن يوم القيامة جهنم منك وممن من تبعك في كفرك